ويطاف عليهم باليه من فضه واكواب كانت قواريرا قواريرا من فضه قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْكُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يحبون الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا لَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بدلنا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتخذ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يشاء اللَّهُ ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما